سماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى Allah لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ خُذُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَنَا نَارَ هُدًى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاست تَسْمَعُ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي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 واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى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 نَحْكَكَ كَثيراً وَنَذْكُرُكَ كَثيراً إِنَّكَ كُنْتَ بنا بَصيراً وَلَقَدْ أُتِيتَ سُؤلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قضي فيه في التابوت فقضي فيه في اليم فقضي فيه في قُلْهُ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أخر فتقول هل أدلكم عَلَى مَن يكفله فرجعناك إلى أُمِّكَ كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسك نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى ثم جئت تَعَالَى قَدْرِي يَا مُوسَى وَصَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فقولا له قولا لينا لعلّه يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى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 Surah al-Israeli, wa la tu'azzibhum, qad jihnaaka bi'ayatin min rabbika wa salamu ala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 قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربنا فِيهِ كِتَابٌ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنۡسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ مِهَٰدٗا وَسَرَىٰ لَكُمۡ فِيهَا سُبُلٗا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ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 تنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلا نأذيك بسحر مثله. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأي يحشر الناس ضحا.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 فَوَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ من اعْتَلَى قَالُوا يَا مُوسَى إما إِنَّ مَا تلقي وَإِنَّ مَا نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَاهُ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 جدًا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لك كبيركم الذي علمكم لا أقطع ايديكم وأرجلكم من قلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل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 دُنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهَ رَءَتْنَ عَلَيْهِ مِنَ الصِّحْدِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ مَلأَىٰ يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا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 وَذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لا تخاف دركا ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا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 زينة القوم فقدفناها فقدفناها فكذلك القسامير فأخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا ها وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا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 قال فاذهب فَإِنَّ لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى الهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننصفنه ثم لننصفنه في اليم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 وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ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 إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج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 ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا الى ولكن اصبحت ولم نجد له عزما ان قلنا افضل ان تكون فسجدوا ان تكون افضل فقلنا يا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 صفان عليهما من ورق الجنة وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى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 وَمَن أعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى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 وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى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 ودعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة, الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالعَاقِبَةُ لِلْتَقُوَى وَقَالُوا لَوْلا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِن رَبِّهِ أو لم تأتهم بينت ما في الصحف وَلَوْ الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا رب لَنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ